اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادقا وإن الدين لواقع والسماء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 فَهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصر وما توعدون فورب السماء فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه مثلما أنكم مثلما أنكم ترطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ادخلوا على فقالوا سلام قال سلام قوم مكرون فراغ إلى أهله فجاء فجاء أبي عجل السمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلا من عليم فأقبلت امرأته في صرته فصكت وجهها فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 فأرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بِرُكْنِهِ وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين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 والسماء بنيناها، والسماء بنيناها بأيديه وإننا لموسيعون، والأرض فرشناها فنعمل ما هدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين. لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كذلك كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به بلهم قوم طاغون فتولع عنهم فما أت بملوم فتولع عنهم فما أت بملوم وذكر فإن لذكر تفع المؤمن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 فان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فلا يستعجلون فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والطور وكتاب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 كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلغواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنا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 يتنازعون فيها كأساً يتنازعون فِيهَا كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ويطوف عليهم غلماً لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر ندعو إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم فذكر فذكر فما أن تبن ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر أم يقولون شاعر لا به ريب قلت رب صوف فاني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا ان كانوا صادقين الله